فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مخدثاتها وكل مخدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام الأحباب فلقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع قصة نبي الله موسى كما كانت قصة نبي الله إغراهيم ومن قبلها قصة نبي الله نوح عبارة عن استلهام الفوائد والدروس والعبر من القصة دون ذكر أطرافها أو كما يسموه يسمونه بالحق للفنية وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الاقتداء بهؤلاء الكرام من الأنبياء والمرسلين وأن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الكلت إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير ونبي الله موسى نبي من أول العزم من الرسل نبي الله موسى نبي من أول العزم من الرسل بل إن الله جل وعلا اصطفاه بالاستفاء لم يعطه الله جل وعلا لغيره ألا وهو أن الله جل وعلا كلمه بل وطلب نبي الله موسى من الله جل وعلا أن يرى موسى وجه ربّه الكريم فنبي الله موسى قصته في القرآن أذكر قصة على الإطلاق يعني أكثر قصة ذكرها الله جل وعلا في القرآن قصة نبي الله موسى ذكرها الله جل وعلا في القرآن في عدة مواضع أكثر من خمس وعشرين مرة بل, اسم بل إن اسم نبي الله موسى ذكر في القرآن الاسم فقط ذكر في القرآن ما يقارب 136 مرة 136 مرة وهذا من أكبر الأدلة على أن نبي الله موسى هو أذكر الأنبياء أو هو من أذكر الأنبياء في القرآن بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلّم، رغم أن الخليل إبراهيم، رغم أن الخليل إبراهيم، ولا شك اصطفاه الله جل وعلا خليلا وزاد في الدرجات على موسى إلا أن نبي الله موسى ذكر في القرآن أكثر من نبي الله إبراهيم. أكثر من نبي له الرهيم وربما يكون ذلك كما ذكر بعض العلم لأن طبيعة الشعب الذي أرسله الله جل وعلا أرسل الله إليه نبي الله موسى يوافق طبيعة الناس في هذا الزمان من حب العناد أو الحرص على الدنيا أو الإعراض عن أوامر الله وحدوده ونواهيه إلى آخر هذه الأمور التي تتظهر معنا مع قصة نبي الله موسى والحقيقة أيها الكرام أنني لو ذكرت لكم فقط كل موضع ذكر الله جل وعلا فيه اسم نبي الله موسى فهذا يحتاج منا إلى ساعة ونص 136 مرة ذكر اسم نبي الله موسى في القرآن فهذا أحاول أن أذكر لكم بعض الفوائد، بعض الفوائد المقتضبة التي ينبغي أن تنظر إليها نظر اعتبار وأن تقتدي بعد ذكرها بنبي الله بنبي الله موسى. أسأل الله تعالى أن يعيننا ياكم على ذلك. نبي الله موسى أولاً، الله جل وعلا أهله بموهيات عدة ليكون نبي الله موسى هو أفضل العالمين في زمان. ف لنبي الله موسى مؤهلات اصطفاه الله جل وعلا ووضعه وضاعه الله جل وعلا فيه وهذا أول درس نستفيده ويستفيده كل من يريد السير في طريق الدعوة أنه لا بد له من عدة مؤهلات ثاني درس ألا وهو همة نبي الله موسى العالية ثالث درس ألا وهو تعلق قلب نبي الله موسى بالله قلب نبي الله موسى بالله رابع درس ألا وهو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عينه ثامس درس دفاع الله عن نبي الله موسى دفاع الله عن أوليائه ثادس درس دعوة نبي الله موسى لفرحون وقومه ثابع درس صبر موسى على بني إسرائيل ثاني درس نجاة الله جل وعلا لموسى وإهلاكه لفرعون وذلك آية ثم بعد ذلك وفاة نبي الله موسى فأعرني قلبك ونفسك أيها الأخ الحبيب فإن هذا الموضوع ناسيما ونحن نعايش هؤلاء اليهود الذين دعا فيهم نبي الله موسى لتتعلم كيف تكون دعوة هؤلاء وكيف تصل إلى قلوب هؤلاء أسأل الله تعالى أن ينصر المسلمين على اليهود وأن يعز المسلمين على أعدائهم إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير أول يرس مؤهلات نبي الله موسى كل داعية لا بد أن يختاره الله جل وعلا اختيارا مناسبا كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته فالله جل وعلا لا يعطي رسالة هكذا اعتباطا إنما الله جل وعلا يختار يختار من بين خلقه من يستحق الرسالة وقد كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كان قبل مبعثه علم من للأهل الكتاب أن هناك نبيا سيرسل في هذا الزمان وفي بلد مكتب كان اليهود وأهل الكتاب وبقايا أهل الكتاب يعلمون أن نبيا سيرسل في هذا الزمان فعرف ذلك بعض حنافاء العرب فكانوا يتركون عبادة الأوتان ويتقربون إلى الله جل وعلا رجاء أن ينزل الله جل وعلا عليهم الوحيد لكن الله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته فاختار الله جل وعلا أفضل أهل الأرض هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه رسالة كذلك اختار الله جل وعلا أيام نبينا لموسى أفضل أهل الأرض وهو نبي الله موسى ليكون الرسول رغم وجود هارول ورغم وجود يوسف بن نون ورغم وجود غيره من الصالحين بل رغم وجود الخلق بل رغم وجود الخلق إلا أن الله جل وعلا اعلم خير يجعله رسالته وهذه منة ونعمة محطط من الله جل يهبها يهبها الله جل وعلا لمن شاء من خلقه لذلك فقد تك الله جل نبيه موسى ببعض الصفات التي اخلته ليكون نبيا ورسولا وحتى حتى تدرك بعض صفات النبوة عليك بهذه الصفات لتأخذ من صفات النبوة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الله جل وعلا لنا بعض صفاته وصفها الله لنا لنقتدي بها يعني مثلا الاقتصاد السمت الحسن ال الهدي المبارك اللبس الذي يوافق ما أراده الله جل وعلا كل هذه أمور صنعها النبي عليه الصلاة لو صنعتها فقد أقضت جزءا من أجزاء النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد والسمت الحسن جزء من خمس وعشرين جزءا من النبوة فلو أنك كنت مقتصدا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مقتصدا كنت صاحب سمت الحسن ودل طيب وهدل مبارك كما كان النبي عليه الصلاة يفعل أقلت بذلك واحد على 25 من النبوة كذلك صفات نبي له موسى التي أهلته أو التي رزقه الله جل وعلا إياها أو التي دعا موسى ربه أن يجعلها ربنا جل وعلا فيه كل هذه أهلته لأن يكون نبيا رسولا من كل العزم من الرسل فحاول أن تقتدي بها وأن تسير على نهجها لعل الله جل وعلا أن يدركك أو يعطيك جزءا من أجلاء النبوة قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا فاول ما اعطى الله جل وعلا لموسى انه كان مخلصا الاخلاص ما اراد موسى وجه الناس ما دعا موسى الى ربه لاجل ما او اجل منصب او لاجل كرسي او لاجل ثلاث الناس انما دعا نبي الله موسى بأى قومه لأجل أن يرضى الله جل وعلا عنه وأنت كذلك إذا, رأيت إذا أردت أن يصطفيك الله جل وعلا على بعض خلقه ويفضلك الله جل وعلا على بعض خلقه فكن مخلصا لله جل وعلا يصطفيك الله جل وعلا والذي يريد أن يتعرف على الإخلاص يرجع إلى قصة نبيه له يوسف كيف ملأ الله القصة بإخلاص يوسف أو الذي يريد أن يتعرف على الإخلاص يرجع إلى إخلاص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا النبي كذلك قال الله جل وعلا لموسى قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من وكن من الشاكرين فالشكر على نعمة الله جل وعلا هو أساس المزيد فلو أنك شكرت الله جل وعلا على نعمة الهداية لزادك على نعمة القرآن لعلمك على نعمة السنة لفهمك على نعمة الحكمة لفادك وأكرمك كذلك من الله جل وعلا على موسى واصطفاه فشكر موسى لربه جل وعلا فزاده الله جل وعلا كما سيظهر لك كيف يزيده الله جل وعلا درجة بعد درجة وكيف يقربه الله جل وعلا منزلة بعد منزلة حتى أن نبي الله موسى من حبه لربه ومن إخلاصه عبادته لربه ومن شكره لنعم ربه أنه كان يعبد ربه كل وقت بل رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاسراء والمعراج من حبه للعبادة يصلي موسى وهو قائم في قبره فنبي الله موسى اتصف بالاخلاص وكذلك اتصف به بالشكر كان مخلصا وكان شاكرا لنعم الله جل وعلا عليه فاكرمه الله جل وعلا وزاده ونبي الله موسى لم يكن معصوما قبل البعض لم يكن معصوما بل ان في نبي الله موسى من الصفات ما رباه الله جل وعلا على تركها يعني نبيه موسى كان في طبيعته شديد كان في نبي الله موسى كان في طبيعته يغضب بسرعة. نبي الله موسى كان في طبيعته. نبي الله موسى كان في طبيعته لا يستطيع الكلام الواضح أمامنا صفات لكن الله جل وعلا بدعوة موسى لربه أصلح الله جل وعلا فيه العيوب. قال الله جل وعلا لما أرسل نبيه موسى ليدعو قومه دعى موسى ربه قائلا وهذا الذي ينبغي أن تحرص عليه في طريق دعوتك إلى الله جل وعلا قال موسى قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أذري وأشركه في أمري لينسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وانظر إلى فضل الله ولقد مننا عليك مرة أخرى فالله جل وعلا إذا دعوته بدهاء لا يعصيك طلبك إنما يعصيك الكريم جل جلاله فوق طلبك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الكلمة التي أحبها والتي ينبغي أن تنظر إليها وتكون ديدا حياتك كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد فإذا عبدت الله جل وعلا كما أمرت فأخلصت وشكرت لنعمة الله جل وعلا أكرمت الله جل وعلا فأعطاك صلبت بل فوق طلبت لأن الله جل وعلا غني كريم ودائما اذكر اخواني بهذا المثل لتعلم كيف أن الله جل وعلا كيف لما تروح تطلب من واحد مليونير تطلب منه صدقة تطلب منه طلب تقول لدي عاوز منك عشرين جنيه يبديك كم ده مليونير يبديك عشرين جنيه يزودك شوية طيب لو روحت الملياردير تقول لدي عاوز عشرين جنيه يبديك عشرين ما هو ما قدوش حدث ما عشرين هو قال لي حاجة يشيك بيه عشر ولا بيت الف فلو ذهبت ولله ما سنعلى لو ذهبت للغني للغني سبحانه وتعالى الذي أغنى المليادرات لو ذهبت للغني الذي أنزل فضله على جميع أهل الأرض منذ خلق الله الأرض وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه لو ذهبت للغني فطلبت منه طلبة يعطيك طلبك لا والله بل إنه كريم أقصد بابه كرم وكل يا رب أنا ضيفك وأنت الكريم وحق على الكريم أن يكلم زواره فاطبب من الله جل وعلا كما طلب النبي موسى قال ربي ربي شرح لي صدري وكان سيدنا موسى بغضب بصرعة فمحتاج قلبه يتسع صدر يتسع عشان يأرى يعامل عامل بني اسرائيل الذين فيهم الشدة والغلظة فيحتاج ربيه ربي موسى الى ان يشرح الله صدره ولولا ذلك لما استطاع نبي الله موسى ان يصبر ربي شرح لي صدري سيدنا موسى كان يسرع في الغضب وانظر إلى الموقف الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن حتى بعد نبوة موسى لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً أن عابدوا الأجن ماذا صنع نبيه الله موسى قال الله جل وعلا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال بئسما خلفتموني من بعد قال بئسما خلفتموني من بعد اسمع وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال من أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمد بها الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين يعني أول ما لجاء مدائي من قومه الألواح اللي ربنا كتب له فيها التوراة من غضبه وغيرضه من غم يدري رح لامل ألواح في الأرض فخيك المنظر واحد مسجد مصحف مدائي رح في الأرض قوم مدائي سيد موسى جدا الجتاب الذي كتبه الله صلى الله عليه من شدة الغضب وغضب موسى هنا غضب لله أن قومه عبد العيه من جدة الغضب لم يتملك نفسه فالقى ما في وامسك بليحية اخيه يجر فاستغاث به اخوه قال يا ابن ام نحن ابن ام واحدة ابن ام واحدة بالروح عليه يا ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمد بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فاكرنا الله نبيه موسى بالثبات وبالصبر وبالحلم لدرجة وجد ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا تعرض للبلاء كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم مصبرا نفسه يرحم الله اخي موسى اوذي باثر من ذلك فصبر يرحم الله اخي موسى اوذي باثر من ذلك فصبر قال نبي الله موسى ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري يعني يا رب انا راح هده فرعون فرعون ده مين ده زعيم الأمة الذي قال أنا ربكم الأعلى الذي قال ما علمت لكم من إله غيره فرهود الشديد فرهود الذي كان إذا أشار يقتل الآلاء بدليل أنه استحيى قوم موسى مني إسرائيل استحيى نساءهم وقتل أبنائهم وأطفالهم حتى قل عدد مني إسرائيل تخيل من بأسه وشدته يقتل كل الأطفال كل الأطفال الذي يقتلهم من جدتي واباتي فكان ظالم ومع ذلك ربنا يقول للموسى روح قابل العون انت وحدك فصعب صعب عليه ده انا قلت لك روح قابل ال بلش عايزك تجيب لي انت خدها الله موسى يحتاج إلى تيسير من الله جل وعلا للامور يحتاج أن يسدد الله جل وعلا رميته يحتاج إلى أن يتكلم بكلمة فييسر الله جل وعلا وصولها إلى قلب من يسمع فدعى موسى ربه قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أخذة من لساني كان عنده في لذغة فلسان في فلسان فالدعية ممكن لا نستستاذي به أو لا تسمع كلامه إذا كانت في ذنه أو في لسانه لذغة وهي من أمر الله جل وعلا أو بقضاء الله وقدره لكن نبي الله موسى مسادقى ربه حتى تقبله بلو إسرائيل أو يقبله إسرائيل وعارف الناس طغا هم مستنيين أنه أي سقطة أو لقطة يعينوا بيها ده هم قالوا له قبل كده كما سأتي معنا اتهموه فبرعه الله وسلم علىه اتهموه قالوا انت عادر قالوا انت فيك برس عشان انه هو ما كانش بيستحم قدام الناس كان بيحاول يستر نفسه لأنه كان حيي وستير قلوا بس يستر نفسه واتهموه قالوا انت فيك برس أو انت عادر يعني لا يش فاتهموه فبرأه الله جل وعلا فالله جل وعلا استجاب لدعوة نبيه الله موسى فأحل الله أو نزل الله جل وعلا هذه اللذغة من لسانه في بعض الأقوال كما في حديث الفتور حديث ابن عباس في سنة نسائي بإسناد صحيح بيقول أن سبب اللذغة في لسان النبي لا موسى اللي لما أخذته امرأة فرعون وعلق الله جل وعلا على وجه موسى محبة فأحبته امرأة فرعون سبوني فتركه موسى له فتركها في فرعون لها فلما أخذه وكبر موسى قليلا أراد, أراد أن يراه فجيء به إلى فرعون فوضعتهم رأة فرعون لأسية رجل وهذا وضعته في حجر فرعون وكان فرعون يخاف أن يخرج من نسل بني إسرائيل من يقتله وهذا هو السبب الذي أمر به أن يقتل أطفال بني إسرائيل فلما جئ أبي موسى وضع في حجر فرعون مد موسى بقدرة الله جل وعلا يده إلى لحية فرعون فجذبه جذبا سبيلا حتى أوقعه هو طفل صريح فهم فرعون بقتله وأمر الزباحين أن يقتلوه فقالت امرأة فرعون دعا قال لا ربما هذا الذي يقتله قالت آتي بلؤلؤتين وبجمرتين فضعهما وانظر إلى أيهما يمد يده فإن مد يده إلى الأوليتين فهو هاكل فقتل، وإن مد يده إلى الجمرتين فليس هذا بعقل فدعه لي وبالفعل جئ بهذا الاختبار فوضع الأوليتين ووضع جمرتين فلما هم موسى بهذه الحكمة التي آتاه الله جل وعلا إليه من قبل إلى أن يمد يده إلى الأوليتين صرط الله جل وعلا عن طريق ملك يده إلى الجمرتين فأخذها ووضعها على لسانه فكانت لذغة في لسانه فتركه في العود هذه اللذغة الله جل على فكها عنه لما كبر بدعوته وحلل عقدة من لسانه يفقه قوله واجعلني وزيرا من أهدي يعني ربي خلي لي وعد معاون يعاوني على الدعوة لأن الطريق شاق الطريق طويل لا سيما مع بني إسرائيل لا سيما أنا أريد أولا أن أخذ بني إسرائيل من وسط فراهيم ثم أخذوا عن إصري بعيدا إلى الأرض المقدسة لودعوهم بإلى الله جل وعلا فمحتاج بذل وصبر وطريق طويل، فقال يا رب هات لي واحد ينصرني مين؟ ما تجبرش معد صحبي لا هات أخويا قال أهل العلم ما وجد أخ من على أخيه أكثر من منة موسى على هارون. هروت ربه أن يكون هو وزير فأكرمه الله جل وعلا فكان نبيا فما وجد أحد أمن على أخيه من موسى على هارون؟ واجعل لي وزيرا من اهلي فاكرم الله جل وعلا هارون بالنبوة فكان نبيا مع نبي الله الموسى واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشرك في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا وسوف يأتي معنا ان الدعاة الى الله لا ان يكون لهم زاد في طريق دعوتك الى الله جل وعلا لا ان يكون لك زاد من العبادة المؤمنة العبادة المتأملة والذكر الطويل والتبتل المنقطع النظير فإنك بهذه العبادة تكون رجلاً بأمر الله جل وعلا أمام أعداء الله جل وعلا فأول المهلات التي أهر الله بها موسى الإخلاص ثانيا الشكر ثالثا تلك المهلات التي دعا نبي الله موسى رضا أن يطيعه رب اشرح لي صدري ويستر لي أملي واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي شدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا كذلك رابع الموهلات التي أكرم الله جل وعلا بها نبي الله موسى أن أكرمه الله جل وعلا بالقوة والأمانة بالقوة والأمانة وقد ظهر ذلك جليا لما خرج نبي الله الموسى إلى مدين فسقى للفتاتين ثم رجعت إلى أبيهما شعيب وشعيب هذا غير النبي فقالت إحدى البنات لأبيها قالت إحداهما يا أبا استاجر، إن خير من استاجرت القوي الأمين فالدائعة لله لا بد أن يكون قويا الدائعة لله لا بد أن يكون أمينا الداعية إلى الله لابد أن يبرئ ساحته أمام الناس وأن تظهر أمانته فما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المشركين في أرض عجت بالشرك والكفر إلا لما علموا أن النبي صادق أمين ولا شك أن أعظم القوة ظاهرة في النبي عليه الصلاة والسلام وأعظم الأمانة ظاهرة في النبي عليه الصلاة والسلام وهذه كانت في نبيه العموسى لدرجة وهذا أيضا علينا الفتون لما سأل لما سأل شعيب البنتين لما قلت لما قلت عن موسى إنه قوي أمين قالت أما قوي فإنه قد أزال صخرة صخرة من على فم البئر لا يزيلها إلا عشرة من الرجال فأزالها وحده وسقى لنا سريعا لدرجة أن الفتاتين رجعت إلى أبيهما بسرعة بالضة فاستغرب أبوهما فسألهما عن ساب إقبالهما سريعا فأخبروه بالخبر الشيء الثاني سألهما أبوهما عن الأبان ونحن بحاجة إلى ابن يسأل بناته مثل هذا بنت الجاية ستغذر في شاب شفتي فين كلمته فين أصطر المفروض ما تخرجشي إلا لشيء عظيم شفنا بهذا موسى أب أو ما شامل بنتين ما شامل الشارع قالوا به ما خصبوكما إيه المصيبة اللي حصلت حصلتين تخرجهم البيت؟ ايه الشيء العظيم اللي حصل عشان تخرج من البيت دلوقتي انا عايزك تروح الجامعه كده وتشوف كده يعني ساعه واحدة ونص ادخل كده في مستشفى الجامعه الثانيه واحدة ونص هتلاقي فعلا يعني النساء زي المليون المستشفى مالين المستشفى فين الشباب فين الرجاله بتشتغل في الراجل قاعد في البيت نايم لغايه لما ترجع له تطبخ له وتأكله صاحبه صاحبه نقول انت اكلت هو قاعد فين الرهود الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفاقوا من أموالهم يعني القوامر تتحقق بأمرين أمر خالص من الله جل وعلا الأمر الثاني إيه الفاق فالذي يجعل امرأته تنفق معه هذا يتنازل عن جزء من قوامته ما زعلش مني ممكن كان ذا بعض الناس الذي يجعل امرأته تنفق معه في البيت هذا يتنازل عن جزء من قوامته ليه يجيس علىها ولا يمد إيه؟ لا لا ها حرمك من المرأس ما تشغل مرأس هاعل عليك النافقة فالرجل الرجل الذي فضله الله جلاله هو الذي ينفق هو الذي ينفق ولا تخرج المرأة إلا للحاجة الضرورية التي قال عنها نبي الله موسى ما خطبكما؟ طب الأمانة ظهرت في الله يموسى الثاني لما سأل سعيب هذه الفتاة كيف الأمانة أو أين وجدت الأمانة؟ قالت لما ذهبت لأدعوه لتعطيه أجر ما فقَالَنا قال لنا فأذهب أمامكما ودلاني على الطريق عن طريق الحجار. أنا مشي ودمكو منفعش زي بقوله. ما يقولوا ليدس فيرس منفعش النساء في الأول لا المفروض الرجال في الأول الرجال في الأول ليه؟ عشان ما يبصش للمرأة وهي تتحرك أو تسير أمامه. المفروض للرجل هو لم يمشي امامه والمرأة خلفه حتى لو مش عارف الطريق نبي الله يموسى قال لها عرفيني الطريق يمين ارمي لي حجر يمين يعني حتى ما تنادينيش تقولي كلش يمين ممكن كلش يمين كلمة رئية شوية تغفلني لا بحجر ارمي حجر على يمين ارمي حجر على الشبان اعرف الطريق كان هذا ايام بني اسرائيل ايام الفراعله يعني الفراعله لكن عندهم بعضهم عنده عدد كان في فترة انت عارف ربنا لما قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى عارف ايجاها الاولى؟ شان تسمع النساء الجاهلية اولى كانت ايه؟ التبرج بتاع الجاهلية اولى عارف انتشكله ايه؟ كانت المرأة بس تظهر موضع السلسلة وموضع اليسورة وموضع الخرخان بس تمشي بس ايه؟ تبين اليسورة كده تقوم تشمر ايدا شوية وتقوم يعني تنزل ال... الياء شوية وترفع الثوب تحت شوية مش عارف أنا لو نساء الجاهلية الأولى شافوا نساء التبرج في هذه الجاهلية المعاصرة انصعدا يا باريان لو رأوا هذا المنظر يقولوا عليهم مين يقولوا عليهم اين اظن هيعتبر نفسهم منقبات هيعتبر نفسهم منقبات لما شفوا التبرج ده وإنا لله وإنا لله نساؤنا اليوم يحتاجنا إلى أن ينظرنا إلى هؤلاء العقلاء من أهل الجاهلية بل من فرعنة بل من هذه منها هؤلاء النسوة التي رزق الله جل وعلا رزقهن الله جل وعلا حب الستر، فالمرأة أصلها الستر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة. كذلك أعطى الله جل وعلا نبيه موسى حكما وعلما، أعطاه الله جل وعلا حكما وعلما. تلك هي بعض المؤهلات التي أهل الله جل وعلا نبيه موسى إليها وقبل هذا وبعد هذا. استفاء واختيار من الله جل وعلا لنبيه موسى الفائدة الثانية من قصة نبي الله موسى ألا ويا همة نبي الله موسى العالية همة نبي الله موسى العالية نبيه موسى مش عاوز تكون دايي انسان تعلم وربنا ادلوا النبوة قالوا خبر ان في واحد يعرف اكتر منه قال لي ارده رحله ان شاء الله في اخر دنيا ربنا دعاه فاجاب وكان اول المجيبين انظر الى همة نبيه موسى عليه اول شيء ربنا قال له تعالى ابيني في الارض المقدسة هات قومك وتعالى عمل قال لي هارون هاتهم ونهى اسبعهم قال تعالى وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب ليترضى لازم أقول لك أنا أول واحد وعجلت إليك رب ليترضى أنا أول واحد قال لك رب حتى تطلع علي وعلى إقبال قلبي إليك وإتياني بجوارحي حبا إليك فتغفر لي وترحمني وعجلت إليك رب ليترضى كذلك من همة النبي موسى عشان تعرف تتعلم إنت لما ربنا أمرك بأم أول ما يأمرك قال تعالى الذين يستمعون قولاً فاتبعونه انا هو ده الهم العالي اول ما يسمع حديث على طول ي... يفعل به على طول يتبعه على طول يكون له نصيب منه شوف النبي شوف ابو بكر الصديق سمع ان في باب في الجنه اسمه بالصلاه وفي باب في الجنه اسمه بالجهاد وفي باب في الجنه اسمه بالتوبه وفي باب في الجنه اسمه بالبر فان الذي لهم اللي, اللي هيعمل عمل يدخل من باب اللي, اللي عملوا بيه فابو بكر صاحب الهم العاليه قال يا رسول الله هل يدخلنا من ابواب الجنة جميعا أنا عاوز اقف قدام الابواب والأفواب كلها تد علي واخترض نزجنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر وهذا حديث صحيح مسلم وفي الواقع ابن أحبان بإسلامه صحيح قال نعم وأنت هو يا أبا بكر هذه الهمة العالية لما تسمع حاجة جرج تبدأ تبادر تسارع تتبع أحسن القول عشان كده تقول دايما يساء وهذه يعني رد على إجابة لما دايما يساء تبعث سؤال تقول لك وإلا قفرت ولا مستحب فرض ولا ولمسعد المسألة فيها أقوى وفيه خلاف لأهل أي لكن أقول للنسوة الله جل وعلا يقول الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسن أحسن القول إن تتحجب تشتر نفسها خالف ولا تكشف الرجل والكفين أظن أحسن القول أن تشتر نفسها كما قال النبي عظيم المرأة تعور فلتبادل المرأة إلى أحسن شيء ليرضى الله جل وعلا عنها فهي لا تريد جنة بل تريد الفردوس فإذا أرادت أحسن الجنان فلتتبع أحسن الأقوال ويسأل الله تعالى أن يعين المسلمات على ذلك كذلك من همة نبينا موسى عليه أن الله جل وعلا دعاه ليكلمه قاله تعالى كلمك سيدنا موسى مبسوط هيكلم ربنا هيكلم ربنا وهذا الذي اصطفاه الله وفضله على سائر الانبياء كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليمة الاصطفاء من الله جل وعلا كلم الله موسى قال له تعالى اكلمك موسى ربعا مرسوط فرحان ربنا قال له وعدت اكلمك بعد ثلاثين يوم وعدنا موسى ثلاثين جيلة واتممناها بعش فتم ميقرة ربي أربعين ليه قال له بعد ثلاثين يوم اكلمك فصام نبي الله موسى ثلاثين يوم تقديم لكلام الله جل وعلا طاعة ليكلم الله جل وعلا بعدها فلما انتهى اليوم الثلاثون عمد الى لحاء شجرة فأكله حتى يكلم الله جل وعلا وليس في فمه رائحة الصائم فلما فعل ذلك قال الله جل وعلا له لماذا فعلت ذلك وهذا ايضا في حديث الفتوس لماذا فعلت ذلك قال اردت ان اكلمك وريح فمي طيبة يا ربي قال اما علمت ان ريح فم الصائم اطيب عندي من ريح المسك ارجع فأتم عشرة أيام فرجع موسى وصبر وأتم عشرة أيام ثم جاء وكلم الله جل وعلا اشتاق طوينا لكلام الله جل وعلا فلما كلمه الله جل وعلا أراد موسى أكثر من ذلك قاعد يتكلم ربنا بقول له إيه لك إذا قري قال له عصايا لا مش عصاي بس ده بيتكلم ربنا مش عصايا منفعش أنا عاوز أكلمك يا رب كتير قال هي عصايا أتوكع عليها وأهس بها على غنمي ولي فيها مآل بوكرة الإجابة تسوي عصايا وخلص لأننا عاوز يكلم ربنا يحسن يسعد يستبشر يفخر، يعني راسه بالكلام لله جل وعلا ألعي حزاء ودخل يكلم ربه إنك بالوادي المقدس طوى قال الله جل وعلا اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوح اخترتك أن أكلمك يا موسى سيدنا موسى ربنا بيكلمه من وراء حجاب قعد يكلم وربنا يكلمه وربنا يقول له لما سيدنا موسى يسأله يا رب ما هو آخر من يدخل للجنة يوم ربنا يجيبه آخر من يدخل للجنة رجل يخرج من النار إلى آخر نحن المعروف يسأل سيدنا موسى رب عدة أسئلة وربنا يجيبه كلام طويل فسيدنا موسى همته أعلى سمع فأكثر من ذلك لما ربنا كلمه قاله لا لا أنا عاوز أشوفك بقى ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال ربي أريئي أنظر إليك خلال لأنا عاوز بقى أعلى هم كده قال ربي, ربي أرني أنظر إليه قال لن ترانيش لن تستطيع ذلك يا موسى في دنياك فجسدك لا يتحمل وبصرك لا يتحمل وجوارحك لا تتحمل فالله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبيه فلا تتحمل يا موسى وإذا هردت أن تعرف الدليل فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل في مستدر أحمد ومستدر الحاكم بإسناد صحيح عاشرة مسلم النبي عاشر بإصباع الإبهاب على أعلى العقلة الصغيرة من الخمصة يعني تجلى الله للجبل أو كشف الله نوره للجبل مثل هذا المكتاب فساخ الجبل وتحول الجبل رماد وصعق موسى وصعق موسى لمنظر الجبل لا للنظر الله فلما أفاق أعلنها صليحة أنا صاحب الهمة العالية يا رب ما حملني على طلب رؤيتك إلا همت العالية فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أنا أول واحد يا رب هم عليك. فلتكل فلتقل أو وليكن ديدنك يا رب أنا أول عابدين يا رب أنا أول مصلين يا رب أنا أول قائمين يا رب أنا أول مفلقين فإن سمعت أي طاعة فكل بلسان الحال قبل المقال يا رب أنا أول من يتقرب إليك بهذه الطاعة لعل الله جل وعلا ان يحشرك مع الاوائل والسابقون السابقون قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية والسابقون السابقون قال اهل السبق في الدنيا هم اهل السبق في الاخره اهل السبق في الدنيا الى الطاعات هم اهل السبق في الاخره الى الجنات يبقى لو سمعت طاعه كنت مبادر مسارع صاحب همة العالية كنت من الأو... أوائل الذين يتقدمون إلى الله جل وعلا بعمل هذه الطواة كنت من المقدمين عند الله جل وعلا في جنات النعيم كن صاحب همة العالية كذلك من همة نبي الله موسى العالية لما أعلمه الله جل وعلا أن هناك عبدا أعلى منه ألي رب اللي على مكانه وسوف أذهب لتعلمه يقيناً يقيناً نبي الله موسى أفضل عند الله من الخط يقينا نبي الله موسى أفضل عند الله من الخط ومع ذلك ذهَر نبي الله موسى ليتعلم مما هو دونه وكما قال علماء الحديث السابقين لن يكون الإنسان محدثا بحق حتى يحدث عن مشايخه وزملائه وتلامذته يعني لا بد أن تأخذ العلم حتى لو سبعته من تلميذ حتى لو سمعته من طالب عند البينادي فتعلم حتى ممن هو أصغر منك تعلم حتى ممن هو أصغر منك ودايما الشباب اللي بيطلب يقول انا عاوز واحد يعلمني حتى يصل بي الله اللحدي عاوز يكون اعلم أهل الأرض أعوز أحد يعلمني أقول له عمرك مات لا واحد شبه عمرك مات لا واحد تخيل فكل واحد يهوف على نصرت ما في كلنا وقال عاوز prayer الوادي أسافر الأقسط أسافر السعودية كل ما سافر واحد أقول له واحد يقول له ودينا السعودية وكل مافيش يشافوا الواحد يساولوا العربية والدين السعودية ما فيش إنما ممكن يركب عربية توصلوا للموقف وبعدين يركب من الموقف عربية توصل المطار وبعدين لكم مطال طيارة والدار السعودية هو كده برضه إنت حاوز تصل إلى الله بالشرط يجب أعلى من أهل الأرض مش عاوز طيارة خاصة توصلك لله جل وعلا. لا إنها ممكن تلاقي طالب علم من إيديك ربنا علمه أكتر منك قليل تعلم بين يديك تتعلم فيه إلى أن يوصلك إلى منه أعلى منك تعلم عند عندما أعلمه إلى من يوصيك إلى من أعلم منك وكما قال علماؤنا إن من السادات الذي يرزقه الله جل وعلا لطالب العلم عند بدايته أن يرزقه الله جل وعلا عالما يعلمه صغار العلم قبل كباره تعلم الصغير قبل الكبير لأنك لو تعلمت كبار العلم ستتجرع المشايخ والدعاة والعلماء ولن تحصل من وراء العلم إلا سوء الأدب لكن لو أخذت صغار علمي قبل كباره وزلست بينان علماء تعلمت الأدب فسرت إلى الله جل وعلا درجة درجة وعليك بالهمة العالية بالسير إلى الله جل وعلا وهذا نبي الله موسى بهمته العالية يريد العلم حتى ممن هو دونه كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباد أن نبي الله موسى كما قال النبي عليه السلام إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فقام له رجل وقال يا كليم الله هل هناك في الأرض أحد أعلم منك؟ أو من هو أعلم الناس؟ قال أنا أنا أعلم الناس فلم يكن العلم إلى الله جل وعلا فأوحى الله جل وعلا إليه يا موسى إنني عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك اسمه الخضر فقال يا رب أرني إياه فأوحى الله إلى موسى كذ مكتلا هذا كلام من رعا السلام كذ مكتلا عليه صلى الله خذ مفتلا وضع فيه حوتا يعني سبكا ثم انزل الى البحر فاذا فقدت الحوت فان هناك عبد الخض بمجمع البحرين هناك اعلم منك وبالفعل نزل موسى بهمته العالية كما ذكرها الله جل وعلا هل قال الله جل وعلا واذ قال موسى لفتاه لا ابرحه حتى ابلغ نجم البحرين او اضيع حقبه يعني بيقول له انا بيقول للفتاه يوشع بنون الذي اخذ ابوه بالوحد بيقول له انا لن افرح هذا الطريق وانا ماشي في البحر لن افرح هذا الطريق حتى اصل الى هذا الذي اعلى مني ان شاء الله لو مشيت حقب من السنوات او اضيع حقبه يعني لو مشيت مئات والاف السنين لن اعجز حتى اصل الى من هو اعلى مني لاتعلم لا منه ما تيجي تقول تعرض مثلا لقضية طلق فانت شايف مستهتك تقوله طب روح للشيخ فلان يسأله لسا روح اركب تاكس للشيخ فلان في مسجد كذا لا خلاص ربك كريم سبها لله ويرجع ما اسألش لماذا لا تكلف نفسك اذا دخلت في مشروع التجارين مثلا ابتذهب لعالم تستشيره هل هذا في مثلا شوف يتربه هل البيع هذا حرام؟ تب يعني مسألة معينة في البيع اخترطنا عليك او خفت يكون فيها ربا او فيها حرمة لما ترحش نسأل عالم او داعية او طالب علم او واحد من مشارك لما تجهد نفسك لاجل ان يرضى الله عنك نبي الله موسى يذهب الى عبده مجمع البحرين ليتعلم منه شيئا ولو يسيهم وبالفعل ذهب نبي الله موسى حتى تعب من شدة السفر في البحر فلما ذهب عند صخرة في البحر فنام عليها يستريح هو غلامه فلما أفاق غلامه إذا بالحوت قد هز المقتل وخرج فنزل في البحر هو ده المكان ربنا قاله عليه إذا فقدت الحوت إلا البحر ففي هذا المكان عبدي مجمع البحرين تعلم منه فلم يوقظ يوسع بن نون لم يوقظ نبي الله موسى لشدة إرهاقه وتعبه ذهب النبي الله موسى فلما فقدوا عند هذه الصخرة فقدوا هذا المثل ولم يرد ولم يرد غلامه يوسف بن نون أن يوقضه من نومه لشدة تعبه فلما أفاق موسى ونسي يوسف بن نون قاد له آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يعني سئب ومع ذلك لا زال على صبره في طلب العلم آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فتذكر يوش عن نون قال أرأيت إذ أوين إلى الصغرتي فإني نسيت حوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتقذ سبيله في البحر صربا واتقذ سبيله في البحر عجب ولا صربا أو الثاني الثلاثاني بينهم قال ذلك ما كنا نبه فارتد على آثار ما كفض لا الأول حاجة قال أرأيت إذ أوينا إلى الصغرات فإني نسيت الحوت وما أنسنيه إلا الشيطان ونذكره واتخذ سبيله في البحر أنا أعرفها واتخذ سبيله في البحر حجب من الاتخذ سبيله في البحر حجب النبي الله موسى إنما الذي اتخذ سبيله في البحر سربا السمكة للحوت الله جل وعلا الله جل وعلا لما أذن واستدرك موسى أن الحوت قد الله جل وعلا جعل لموسى آية من آيات الله في هذا الموصف أن الحوت السمكة لما قفزت إلى البحر سارت فاتخذت سبيلها في البحر وتركت وراءها أثرا فظهر الأثر يعني السرب السرب يعني السرب تركته السمكة أو الحوت حتى سار نبي الله موسى وراءها فقال الله جل وعلا عجبا أي عجبا لسير نبي الله موسى وراء هذه السمكة التي تركت أثرا في المياه فسار نبي الله موسى وراء هذا الأثر حتى إذا وصل إلى مجمع البحرين فإذا بالخضر جالس على صخرة مغط وجوه مغط بهذا الثوب فلما سلم عليه السلام عليكم قال من أين لك بهذا السلام؟ قال أنا موسى قال موسى ابن عمران قال نعم. قال انت نبي قال نعم. قال جئت لاتعلمي. قال انت تعلمني قال نعم. قال انك لن تستطيع معي صبرا. لن تستطيع معي صبرا لاني ساتي بامور ربما تزيد فوق خيالك. ربما تزيد على ادراكك لكنها من العلم الذي علمني الله جل وعلا اياه. قال موسى ستجدني ان شاء الله صابرا اي في طلب العلم ولا اعلم لك أمرا فاشترت عليه شرطا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرة وهذا أدب من المتعلم أمام عالمه أن لا يكثر عليه السؤال كما كان الصحابة يستحون سؤال النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الشرط الذي اشترت عليه فمر بثلاث مواقف الموقف الأول ركب سفينة مع الخضر فإذا بسفينة أهلها مساكين فقراء أهلها مساكين فقراء فإذا بالخضر يأتي ويحفر السفينة أو يخرق السفينة حتى يرى أهلها أنهم سيغرقون فقال موسى له أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا يعني شيئا عظيما كبيرا فعاتبه الخضر قال موسى لا تؤخذني بما نسيت ولا تلقني من أمري عسره فانطلق هذا المرة الأول حتى إذا لقي غلاما فقتله قطع رأسه ولمسوا واحد صغير, صغير ماشي بالشارع راحت عدمار أو مر للشاطئ لا واحد صغير ماشي أقطع دماغ قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا النكرة وكلمة إمرأة أشد من كلمة نكرة لأن إمرأة يعني شيء عظيم جدا إنما نكرة شيء خاص بإنسان أقل أقل شدة فخرق السفينة فيه إغراء لأمة أو لطائفة تسير على هذه سبينا أما قتل الرجل أو قتل الغلام فهو قتل رجل واحد أو غلام واحد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا وهذا من العلم الذي علمه الله جل وعلا الخضر أن هذا رجلا طبع كافرا فقتل، فلم يستطع موسى أن يتحمل أن يرى غلاما أمام عينه يقتل قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك في الأولى ألم أقل إنك الثانية ألم أقل لك يعني زود كلمة تشديد علي ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني خلاص أنت حكمت عن نفسك يا موسى أنت سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني فمر نبيه يا موسى مع القضي في هذه في هذه أمام هذا الشاطئ فوجد الخضر عصفورا ينزل فينكر البحر فقال الخضر يا موسى إن علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل وعلا كما أخذ هذا العصفور من ماء البحر يعني الخضر وكل العلم إلى الله في حين أن موسى لما سئل أن أعلم الناس قال أن أعلم الناس لم يكن الله أعلم وعبد الله بن يقول أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم فجاءت المرحلة الثالثة والموقف الثالث الذي أطار عقل نبي ليموسى لما ذهب إلى قرية وكانوا في شدة الجوع والعطش فاستطعم ألا طلبوا منه الطعام فلم يطعموه فإذا به يرى جدارا فأقامه وبناه رغم الإرهاق والتعب فعاتبه موسى على أنه أقامه وهو يريد أن يستطعم القرية فلم يطعموه قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع علي صبرا أما السفينته فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت عن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة للغصبة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يريقهما يرقه طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخدج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستعري صبره. ذهب موسى ليتعلم العلم من الخضر، فتعلم موسى الأدب والعلم من الخضر. ذهب ليتعلم العلم، فتعلم الأدب والعلم من الخضر. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: يا ليت نبي الله موسى أوددنا أو أن نبي الله موسى صبر، فسمعنا من أخبارهما. أو فقص الله جل وعلا عينا من أخبارهم يعني رسل النوز قد صبر حصل كم مواقف كده نعرف أن الله جل وعلا يقدر أشياء ربما تكون في الظاهر شر كما تنظر أنت بنظرك القاصر لكن الله جل وعلا جعل فيها الخير بما يجاله الناس فلو دعوت الله جل وعلا فحرمك أو لم يعطك فليس هذا غضب من الله عليك لو أن الله جل وعلا دعوته أن يعطيك مالا أو زوجة أو يعطيك زلطانة فلم يعطيك فربما هذا حب من الله جل وعلا لك حتى لا يضلك فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بقوله اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل علي قضاءك وأقل له من الدنيا وأقل له من الدنيا ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل علي قضاءك وأكثر له من الدنيا وهذا الحديث رواه الطبراني بإسناد الحسنة الألباني فربما يقلل الله لك أو لا يعطيك طلبك ويكون ذلك حبا من الله جل وعلا لك الشاهد تعلم نبي الله موسى الأدب قبل أن يتعلم العلم أين الأدب الذي تعلمه من الخضر أن الخضر نسب الشر إلى نفسه ونسب الخير إلى الله جل وعلا قال في أول مرحلة لما أراد أن يخرق أن يخرق السفينة أو أن يقتل الصبي نسب ذلك لنفسه قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ف... فأردت أن أعيبها يبقى العيب نسب من؟ لنفسي فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة عندما وصل إلى القرية التي اصطرع مهلا فلم يطعموه فمن الجدار؟ قال له إيه؟ وأما الجدار فكان لغلامين يمين في المدينة وكان تحته كنز اللهم وكان أبوهما صالح فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويترجى كنزان الإيرادة ابتلاء من وجه الله تعالى المسيح من وجه الله تعالى إلا أنه من الأدب أن تنسب الشر إلى الله إنما تنسب الخير إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله إليك والشر ليس إليك رغم العلم بقول ربنا كل كل من عند الله كل كل من عند الله الفائد الثالثة التي أفتب بها في هذا اللقاء ويتمنع بأمل الله جل وعلا في اللقاء القادم ألا وهي تعلق قلب نبي الله موسى بالله تعلق قلب نبي الله موسى بالله بمعنى أن نبي الله موسى إذا أراد شيئا أو إذا وقع في ظرف أو إذا تعرض لبأس أو إذا أراد أي شيء من أمور الدنيا أو الآخرة على لسانه دائما بل على قلبه أن يقول يا رب كمة ربي دائما على قلبي وعلى لسان نبيل أي موسى فهو معلق قلبه بربه دائما فدائما المؤمن إذا احتاج يقول يا رب إذا أذلت كل يا رب تب علي إذا تاب الله علي كل يا رب لك الحمد إذا أردت مالا كل يا رب رزقني مالا إذا رزقك كل يا رب لك الحمد والشكر إذا أردت زوجة قل يا ربي رزقني زوجة ربنا أبلانا من أزواجنا وذريتنا وكرة تاعم إذا أعطاك الله الزوجة قل يا ربي لك الحب فاسأل ربك جل وعلا دائما بكلمة ربي وبعد أن يعطيك الله جل وعلا ألج دائما بكلمة ربي وظهر ذلك جليا في مطلع سورة الكصص حين تعرض نبيضي موسى لعدة مواقف ومع كل موقف على قلبه ولسانه ربي أول موقف لما ضرب الرجل زين موسى كان قوج به رجل من بني إسرائيل إسرائيلي على رجل من الفرائدة في العليج فوقزه موسى فقضى عليه، يعني بس يقول له اوعى كذا واعمال من جد النبي لموسى وهذا هلكوة من أعطاه الله جل وعلا إياه كما قالت المرأة إن خير من السجر القوي الأمين فتعلق قلب موسى بربه أول ما أتله على طول رجع نفسه قال ربي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب إني رب يعني مليش حد يغفر له انت يا رب لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا لي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له أول من ربنا غفل له على طول قال أيضا ربي لما ربنا غفل له قال إيه قال ربي بما أنعمت علي فلم أكون ظهيرا للمجرمين دايما يقول ربي كذلك جاءه رجل ناصع أمين يستبق إليه ليخبره أن هناك من يعتمر به ليقتله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملع يعتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائف يتركب قال ربي نجني من القوم الظالمين مليشا لك رب كلهم تفن علي وأنت ربي ليس لسواك لي لا ينجيني من الظالمين ولا من الطاغين ولا من هؤلاء المتربصين المعتدين إلا أن فأنت حسبي وأنت وكيلي قال ربنا الجني من القوم الظالمين من البلد ما يعرفش يروح فين يروح يمين ولا شمال يتجي الشمال ولا جنوب شرق ولا غرب شعار فليس له يدله على الطريق السليط وعلى المكان الآمن إلا ربه قال تعالى فخرج منها قائفا يترقب قال ربنا الجني من القوم الظالمين ولما توجهت تلقاء مديا قال عسى ربي هيا اهديني سواء السبيل يعني كأنه يطلب من ربه جل وعلا يا ربي اهديني سواء السبيل وبالفعل هداه الله هداه ربه الذي اكثر من دعائه هداه ربه الى السبيل فبلغ ماء مدين وسقى فتاتين ثم ذهب الى الظل تولى اليه فجلس في بلد ليس فيه طعام يكله ولا شراب يشربه ولا مسكن يأوي إليه ولا صاحب يتعرف عليه ولا صديق يصاحبه ليس له أحد في هذه البلدة البلدة هو غريب فيها إلا ربه فسقى له ما ثم تولى إلى الظل فقال ربي ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني رب أنا فقير وأنت الغني ليس لي سواك أنا محتاج إلى تغنيني محتاج إلى مسكن محتاج إلى فلوس محتاج إلى زوجة محتاج إلى صاحب فأكرمه الله جل وعلا فرزقه الله جل وعلا زوجة وأكرمه الله جل وعلا بمسكن وأكرمه الله جل وعلا بصحبة شحيب فأكرمه الله جل وعلا لما تعلق قلبه بربه دائما بل لما في فرعون أنه سيقتله قال موسى وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب فأما أكثر نبي الله موسى من تعلق قلبي بالله ربي ربي ربي انتقل إلى أرض مقدسة فناداه الذي طالما دعاه وطالما رجاه وطالما علق به بقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وهكذا أنت لو قلت دائما يا رب علقت قلبك بالله طلبت أي طلب من الله أكثرت وألححت على الله جل وعلا بالسؤال فربك جل وعلا يحب الملحين في استدعاء بل إن الله جل وعلا يغضب إن تركت بابه وبني آدم يغضب إن تركت بابه والله يغضب إن تركت بابه فقال الأول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب علق قلبك بالله يعطيك الله جل وعلا فوق طيبك افتفي بهذا القدر في هذه الليلة وأتمن بأمر الله جل وعلا في اللقاء القادم إن أحيان الله تعالى وقدر لنا البقاء واللقاء وأسأل الله تعالى أن يرحم أبائنا وماتنا وماتنا المسلمين وأن يرزقنا الاقتداء بالأنبياء والمسلمين رب رحمهما كما ربانا صغارا رب رحمهما كما ربانا صغارا رب كما, ربانا رب كما ربانا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآفرة حسنة ووقنا عذاب النار ربنا لا تذكروا بنا بعد إذا زيتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أعلانيتها وسرها أولها وآخرها بفضلك وكرمك أكرم الأكرمين